بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس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 ثم إن علينا حسابهم